ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ودك فيهم من اهل الكتاب لو يردونكم ذا اليمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وتكذيب من اهل الكتاب لو ي اقفوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره اقفوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأْتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَلَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ انتم تمننون رصيد وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا وقالوا لن يدخل الجنه الا من تلك امانيهم, تلك أمانيهم واللاته برهانكم ان كنتم صادقين واللاته برهانكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه لَهُ جَزَاؤُهُ لِلَّهِ إِنَّهُ وَعَدَ الْحُسْنَى فَلَهُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ, فله أجره عند وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ